غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريسا وآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير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 يَزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ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 قل امر ربي بالقسط واقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوهم مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدا و فريقا حق عليهم الضلال